وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّن قَبْلُ بَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالَاالُوا يَاشُ وَعبُ مَ نَفقَهُ كَثيرًَا مِم مَا تَقُولُ وَإِن لَنَرَكَ فِيَ ضَعيفَ وَلَوْ لَا رَحتُكَلَ رَجَم النَّك وَمَا أَن قَال يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْهُ فَمَنْ يُجَادِلُ بحيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وَوتَّكِبُ إِّ مَعَكُ مكب وَلَم جَ أَمرُرُ نََجَّنَ شْعَعبَ وََّذينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَّكِ مِن اخذت الذين ظلموا الصيحه واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتح تبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد